والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 والذين يظلمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك رصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألتنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن أو, أبنائهن أو أبناء إن أو أبناء بولت جن أو إخوان أو بني إخوان جن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نساء إن أو ما ملكت أيمانهن. أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أَيُّهَا المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكعوا الْأَيَامَ منكم والصالحين من عبادكم وَإِمَائِكُمْ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله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 ومن يكرهن إِنَّ الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتكين الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب.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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآل ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا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 بقد أنزلنا آيَاتٍ مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمَنَّا بالله وبالرسول وَأَطَعْنَا ثم يتولى فريق منهم من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 افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يعيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا ذروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَتُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَفْتَقَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما أمل وعليكم ما أملتم وَإِنْ تُطِعْهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناع أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم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 ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عَمِلُوا والله بكل شيء عليم